ح م ي م ت ز ل الرحمن الرحيم كتاب ف ص ل ت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشير ونذير بشير ونذير فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقر وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا ننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إ ل ه ك م إله و ا ح د ا أنما إ ل ه ك م إله و ا ح د فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا ي ؤ ت و ن الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أجور غير ممنون قل أإنكم ل تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أددا ن ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أ قوتها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم استوى إلى السماء. وهي د خ ا ل فَقَالَ ل ه ا و َ ل ِ ل أ َ ر ض ِ ت ي َّ ط و ع ً ا أ و َ ك َ ر ْ ه َ ا ق ا ل َ ت ا َ ت ي ن ا ط ا ئ ع ي ن ف َ ق َ ط ه ُ ن س َ ب ع س َ م ا و ا ت فِي ي َ و م ي ن ِ و َ أ و ح ى فِي كُلِّ س م ا ء ٍ أ َ م ْ ر ه َ ا و َ ز ي ن ا ل س َّ م ا ء الدنيا بمصائب وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتم ك ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة ع ا د وثمود إ ذ ج ا ء إ ت ج ا ء ت ه م الرُّسُلُ م ن ب ي ن ِ أ َ ي د ي ه م و َ م ن خَلْفِهِمْ إِنَّمَا أَجْرُكُمْ رَبُّكُمْ وَمَا ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ا َ إ ِ ل ّ ا ا ل ل ه ق ا ل و ا ل َ و ش َ ا ء رَبُّنَا ل َ أ َ ن ز َ ل َ م َ ل ا ئ ك َ ة ف َ إ ِ ن ا ّ ب ِ م ا أ ُ غ س ِ ل ت م ب ِ ه ك َ ا ف ر و ن ف أ َ م ْ فاستكبروا في الأرض بغير الحب و ق ا ل و ا و ق ا ل و ا من أشد من قوة، أ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجهدون، فأرسلنا عليهم ريحًا صبصرا في أيام ح س ا ت لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما عاد وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم ف ا س ت ح ب و ا الع ما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأنجينا الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون حتى إذا ما جاءوها وأجينا ا ل و جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر كانوا يعملون وقالوا لجلودهم ل م ا ش ه د ت م علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنت ترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ب َ ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن ظ ن م ولكن ظنتم أن الله لا يعلم ولكن ظنتم أن الله يعلم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذالك م ظنكم الذي ظنتم. بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا ف ا ل ن ا ر م ث ولهم ى وإن ي س ت ع ت ر و ا ف ما هم من المعتبين وقيطن ا لهم قرناء فزين و لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول ف ي ه م َ من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقول فيه لعلكم تغلبون فلن ننبغ فلن نثيقن فلن ننبذ أن الذين كفروا بما عملوا ذ ي ن ه م فلنذيقن الذين كفروا عذاب ا شديد ا ولنجزي ن ه م أسوأ الذي كانوا يعملون ه و ل ئ كجزاء ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار ا ل خ ل د لهم فيها دار ا ل خ ل د جزاء بما كانوا بآياتنا ي ج ح د و ن وقال الذين كفروا ربنا الذين أطلانا من الجن والجنس نجعلهما نجعلهما تحت قدمنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشاءي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تشاءي ف ُ س ُ ك ُ م و َ ل َ ك ُ م فِيهَا مَا ت َ د ع و ن ن ز ُ ل َ م م ِ ن غ َ ف ُ و ر ر ح ي م و َ م ن أ ح ْ س َ ن ُ ق َ و ْ ل ا م ِ م ن د َ ع ا إ ل ى ا ل ل ه و َ ع م ِ ل ص َ ا ل ِ ح ا و َ ق ا ل و َ ق ا ل َِ لا ز و ا ل ح س ن ا وللسيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ا ل ح م ي ب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دوحة عظيم وإنا يزرنك من الشيطان ن ز و فاستعد بالله فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنا والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم واسجدوا َ ه الذي خلقهم ل إله إلا إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له الليل والنهار وهم لا ي س ت م و ن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا زل ن ا عليها الماء ا ه ت ز ت وربت إن الذين ي ا ه ا لمح ي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا ي خ ف و ن علينا أ ف م ن ي ل ق ى ف ي ا ل ن ا ر خ ي ر ٌ أ م م ن ي َ أ ت ي أ َ م ْ ل َ ي و م ا ل ق ي ا م َ ة ِ أَفَمَن يلقى القافِ ا ل ن َّ ا ر خيرٌ أ َ م َّ يَأْتِي آ َ م ن ا ي و م َ الْقِيَامَةِ ع ْ م َ ل ُ و ا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ت ن ز ل من حكيم حميد ت ن ز ل ا ل حكيمٍ حميدٌ ما يقال لك إلا ما قد قيل ل ل ر س ل من قبلك إن ربك لذو مغفر ربك لذو مغفرة وذو ع َ ا ب أليم ولو جعل ن القرآن أعجمي ا ل ق َّ ه ُ قال لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه و َ ق ر و ه و َ ه و ع ل َ ي ه م ع م ا أ ل ا ء ك ي ن ا د و ن َ م ن م ك ا ن لقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب ف ا خ ت ُ ل ففيه َ ولو َ لا كلمة سبقت ْ من ربك َّ لقضي َ بينهم لقضي بينهم وإنهم لفي شكٍ َ منهم ُ ر ي ب ا من ْ عمل ص ا ل ح ا فلنفسه ومن ْ أساء فعليها َ وما ربك َ بظلام للعبد إليه يردُّه ا ل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن ش ر ك ا ئ ي قالوا أذنكما ا منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيبوس ط ن ط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأ مسسه لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما وجعت إلى ربي إنني ع ن َ ه للحسناء فلن ن َ ب ئ أن الذين كفروا بما ع م ُ و ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذ س ا َ ع ر ض و َ ن َ ب ِ ج ا ن ب ه و َ إ ذ َ ا م َ س َ ه ُ ا ل ش َّ ر ُ ف َ ذ و د ُ ع َ ا ء ع َ ر ي ض ق ل أ ر َ أ ي ت ُ م ِ ن َ ا ك َ ا ن مِنْ ع ن د ِ ا ل ل ه ِ ث م َّ ك َ ف َ ر ْ ت م ب ِ ه مَنْ أ َ ض َ ل ُ م ِ ن م ن ه ُ و ف ِ ي ش ِ ف ا ق ٍ ب ع ي د س َ ن ر ي ه ِ م آ ي ا ت ن َ ا ف ي ا ل ْ ف َ ا ق ِ و َ ف ي س ه م ن ر ي ه م آياتنا في ا ل آ ف ا ق وفي ا ل ف س ه م حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْقَوْلِ